يا شيخ إذا أنا كان تاريخي أسود مع زوجتي فكيف سأعد العلاقة كما كانت والله المشكلة النساء ليس كالرجال بمعنى إذا صفيت قلوب الرجال صف الود ونسو الماضي هذا طبع الرجل طبع الرجل أنه لو أنا مثلا أذنب في حق يعني وقعت خصوم بيني وبينه رجل فجئت قبلت رأسه رأسه وقلت ترى نعتذر تصفى القلوب المرأة عادة طبع طبع سبحان الله هكذا خلقها رب العزة أن لهذا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير يعني ما قالها عبثا صلى الله عليه وسلم لما قال رفقا بالقوارير وستوصي بالنساء خيرة واتقوا الله في الصلاة والنساء واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم النساء وشقائق الرجال لماذا قال ليس عبثا لما قال رفقاً بالقوارير المرأة كهذا الكأس المرأة كهذا الكأس هذا الكأس لا يجرح إلا إذا كسر وهكذا المرأة إذا كسر قلبها تجرح لهذا إرجاع ماض جميل بسبب حاضر قبيح عند الزوجات صعب إلا أن شاء الله جل وعز شان وتقدست أسمائه وإذا أردت فيجب أن تضحي لانه ستطلب يعني سابع المستحيلات لتتاكد من صدقك واضح اسال لا يبتلينا نعم قدمت لكم هذه الماده من موقع شبكة ملامح